إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للجسرا فذكر إن نفعت الذكرا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشق الذي يصلى النار الكبرى ثم